ذن في الهواء قلبا صلي صلاه العشق قد حانت وشوق الملتقى يغلي توقف بالحنين في يطين حسين انت دين حسين انت دي دي اوه اوه على تشوف المشاع والورد القتاح الوفى السباح بسم صوت التفاني أجمل الألواح وبريشة هوانا سبح الأرواح وقم للملتقى سعيا ورتل سورة على الآفاق قد لاحت ترف راية الزحفين تهجد بالأنين ونادي في يقين حسين أنت ديني حسين أنت سرجين الابدام يا العزمك ملاحم شلت يوم الحب حسين وهاي مل احلام دموع العجز حط وفا درسا وما أحلاه من درس حسين كعبة القلب تطوف قدسه نفسي توسم بالجابين ونادي في يقين حسين أنت ديني حسين انت ديرين طوله طوله امشي الكربله بالخطوه جننت اليوم العاشقي سجل ولاء الروح لطائم من المحبة في طيب المجروح وهيها تبسرور من الشعور يروح توسم سيرك الفوز فمن يحطاه ذو حظي حسين جوهر التقوى ولور الله في الأرض فوقع بالوتين ولدي في يقين حسين أنت ديني حسين أنت ديني صرخة احساس خل تنزل مواكب هاي جا الأنفاس ولو رادت وفا ذكر العباس ضج دمك وفي خضر حذائق ياس تباها تفوخر ودحه الحب فل يحكي سابدي العمر للصطيه شفاه القلب من تحكي فزكي المقلتين ونادي في يقين حسين انت دين حسين أنت ديري